نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم ايا قصائد سائلي قلبا نوا ليس الشدم هيا قصائد سائلي قلبا نوا ليس الشدم او ما رايتم درة عين ها فيها علم أو ما رأيتم درة عين المها فيها علم قمراً أرا. إذا من بدرو كم عاشق في دربها يهو الصبابة والألم كم عاشق في دربها يهو الصبابة والألم فتخالهم أثدا إذا صرخت بهم خطب ألم فتخالهم أثدا إذا صرخت بهم خطب ألم عجب لهم من أجلها ترك المفارش والنعم عجب لهم من أجلها ترك المفارش والنعم تلك العقيدة مقصديها لا وعيت من أمر يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سوء علم يا سائلي عن مصعب سيجيب عن سوء علم ترك الغنى ولا نفسه أغنى من البحر الخضم ترك الغنى ولا نفسه أغنى من البحر من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم من أجل عشق عقيدة وبنصف ثوب قد ختم أو ما رأيتم خالدا ذلت لصارمه العجن أو طارقا يا سائلي عن سعد حاطم الصنم أو طارقا يا سائلي عن سعد حاطم الصنم قل برابك يا أخي ممن قريش تنتقم قل لي بربك يا أخي ممن قريش تنتقم هذه سمية مزقت وبحربة الباغ الأدم هذه سمية مزقات وبحربة الباغ الأدم هزأت بحرع الذي قد ما أعجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم ما أعجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم يا صاح هذا بلال من عرفته رمضاء الحرم يا صاح هذا بلال من عرفته رمضاء الحرم بالسوط يضرب بالقفا والصخر يا صاحبي صم بالسوط يضرب قفا والصخر يا صحبي صنم صدر الهجاب لانه عشق الهدى والبيرة بها مصارع عشقهم غرباتهم للهدم هذه مصارع عشقهم غرباتهم للهدم لله آه للذلة أمة ضحكت لغفلتها أمم آه للذلة أمة ضحكت لغفلتها أمم ما صالها أحفادها كلا ولم يرعوا بمن ما صالها أحفادها كلا ولم ترك النزال لأنهم لم يألقوا عشق رحمان. ملك الطغاة عرينها إذ غاب حيدرها الأشم. ملك الطغاة عرينها إذ غاب حيدرها الأشم. يا أمتي ذهب اللذون بعشقهم ساد الأمم. يا أمتي ذهب اللذون بعشقهم ساد الأمم. عشق العقيدة. أرخصوا روحا ونافسا لم تضم عشق العقيدة أرخصوا روحا ونافسا لم تضم يا أمتي فلترك بفجرا يبيد لك الظلم نبرات شعري سطرت لمداد حبري والقلم قل لي بربك يا أخي ممن قريش تنتقم هذه صمية مزقت وبحربة الباخ الأدم هزأت بفرعون الذي قد حار واستعصى الكلم ما أعجب العشق الذي جعل المعذب يبتسم يا صاحي هذا بلال من عرفته رمضان الحرم عرفت مكة كلها بتحاؤها رمضانها والمحتدم بالسور يضرب بالقفا والصخر يا صحبي صمن صبر الهزبر لأنه عشق الفدا والبيع تم